Yıma yıxırjun min al-ajdathı sırağa, kân nüm ilanıçbiyye fi zoon, xasığa abçarhüm terhakuhum zillah. Zâlik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 قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم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 فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا